أمشى جنب تليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا برارا يشربون من كأس كان مزاجها كافرا عيني يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجرا يوفون بالنذر ويأخفون يوما كان شروه مستطيرا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 كورا اننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولك قَاهُمْ نَظَرَةً وَسُرُورًا وَأَجْزَاهُمْ بِمَا أَصْبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الأَرَائِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وكواب كانت قواريرا قدروها تقديرا ويسقون فيها فِيهَا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان جميل يَلَدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لؤْلُؤًا أَمْ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا عَلَيْهِمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَاسْتَبْرَقاتٌ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَسَقَاهُم رَبُّهُمْ شَرَابًا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 من أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبح ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وشددنا أسرهم وإذا وَإِذَا بدلنا أنفالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاء ما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين عد لهم عذابا أليما.